سعادة الأسرى وطيور الشهداء ها هم المجاهدون مع أسراهم في عالم من التحضر والانضباط لا يدانا فقبل قليل كانت الرؤوس والأطراف تتطاير بسيوفهم وها هو القرآن يحولهم في لحظات إلى مجموعة من المسعفين الرحماء انتهت المعركة فانتهى قانونها وبدأ قانون الأسر الإسلامي لكن هذا الحكم لا يزال مجهولا فالقرآن لم ينزل بتفاصيله وفي حال عدم نزول حكم كان القائد صلى الله عليه وسلم لا يستبد برأيه ولا ينظر لمصلحته الشخصية بل كانت سنته التي لم يتخل عنها يوما هي استشارة شعبه والاستماع لوجهات نظرهم المختلفة توجه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وطلب مشورتهم فتكلم المهاجرون وسكت الأنصار احتراما لقرابة المهاجرين فأشار أبو بكر أن يطلقوا مقابل مبلغ مالي تستفيد الدولة منه قال يا نبي الله هم بن العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام أما عمر بن الخطاب فكان يرى وإلحاقهم بأبي جهل قال لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكنني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم بل طلب تمكينه من أحد أقاربه وتمكين علي من أخيه عقيل جهر الفاروق برأيه دون محاباه حتى إنه اقترح تمكين حمزة ليضرب عنق العباس قال إن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها تأمل صلى الله عليه وسلم الرأيين فما لإلى الرأي الأرحم؟ فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما بل زين صلى الله عليه وسلم أرض بدر وسماءها بوفاء جميل قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني فيها أولئك نتنا لتركتهم له هنا تنفّس الأسر الصعداء وطمأنه ثم انشغل وأصحابه بدفن الشهداء الثمانية عشر. بدمائهم وثيابهم دون صلاة ليتحدث بعدها ابن مسعود عن عالم الأنوار والروحانيات الذي رفرفت به أرواحهم فيقول إن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك الطلاعة فقال يا عبادي ماذا تشتهون قالوا يا ربنا ما فوق هذا شيء فيقول عبادي ماذا تشتهون فيقولون في الرابعة تُرَدُّ أَرْوَاحُنَا فِي أَجْسَادِنَا فَنُقْتَلُ كَمَا قُتِلْنَا فَقَدْ رَأَوْا أَنَّ مَا دَفَعُوهُ لَا يُسَاوِي شَيْئًا أَمَامَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالرَّفَاهِ الَّذِي لَا حُدُودَ لَهُ ولا سقف لجماله وأفراحه ومفاجآته